بسم الله الرحمن الرحيم وعلى ال محمد وعلى تواصلت فرب تعالى ابراهيم على ال ابراهيم بن عمي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل رب من الله العزيز العلم ان القران انزل العلي العليم والذي انزل على النبي يدور على الناس ما تنزلت به الشياطين ولا هو مفترعه من الله من الله العزيز العليم ما هو احتمال يقول أنه يكون أنه النبي من عنده ولا تعلمه من البشر علموها الناس وإلا أنه من الشياطين يقول أنه يخبره الشياطين تستهدع على هو ما الذي عليهم القرآن لا بل هو أن النبي أزل هو العزيز حيث هذا أنزل على النبي وذهب على العليم قافل الدم ذهب على العليم قافل الدم يدي انزل بي زي اولي زمان و قافل الله هذه انزال كار شديد الاعداد العصا اللي مع ما رضين فيه بالطول انزل والعطاء الراسع مطول على الناس في يدي اعطي يدي عن على لا إله إلا هو ما هو له إله إلا هو واحد ما هو إله إلا هو إستعجل إلهيه والأباده إليه المصير بيكون مصير الحلائي إلهيه ونديامه بيشتعب العدام بعد الموت يأخذ حجر من الناس منه من الله ويتبعوا عذابه يطيعوه يخضعو له ويشعروا لأنه عبد الله بن لوق وبيكبرت ربه وشديد عجاب الشديد وما له إلا في السماوات والأرض ما له من في السماوات والأرض وهو وملك للكون السماوات والأرض وسلطان في السماوات والأرض وبايت كل مصار الحلال يهجم كم تقي من الناس عدروه يهجم إليه ما يلزق في آيات الله إلا الذين كفوا تعلمنا بيه. ما هو جاي تد ايات الله ويجادل فيها ويشكك فيها وينادش لا لا يكفر ولما مؤمنين عندما يسمعوا آيات الله فيحضروا ويشعروا ويؤمنوا بها ويقبلوا هذا ما هو طالب في يقول ما هو الله سهل ما هو الله أسرع يا محمد حمدك أسرع ما منقول لا. رغم أنني في آيات الله يعني جدال تكدي منا ما هو الله سحر ما هو لا كا ما هو الله استراحة فلا يغلب كثرة الهم من البلاد كان لا شيء سبحان الله كنت أنا مستكفي جدا والأصحاب والفر وخوف وخوف من الكفار الأداء وترى كفار في بناء وثرة وأم وكثرات أواج وكثرات أولاد لا تطلب رد انهم ان الله راضي عنهم لا شرط في انهم راضي عنهم لا نعم ان الله محله وهو راضي عليهم وعادابه بايات كتبه اكثر ان ان ان الله, إن الله, الله ما ينعم عليهم لا الا من راضي عليهم من راضي عليهم فتبتذكر قبلهم دونك تتبتذكر مثل عفان ما كنا نقول إيش ما عرفوا كذبوا كذبوا يوم من يوم ولا من بعدهم يعني أمر من بعد مرحلة ليص الله عليهم نبي كذبوا ورسول الله تعالى أني كل ما جاء عفان الله من النبي إلى بشر كذبوا كذبوا ما كذبوا وما في أحد كل أمته درسوا لهم كل أمته تندرس لهم يم يم يخلقوا وي عليه على من على كل امه تحاول هناك نبيها ويضربها كل كل وجا بالباطل لا ياخذ منهم مال الغريب بيجيوا عند احمد الوافي اللي تثبتوا بالحق الشيء ان شعروا ان خطو ما باطل فاخذتم رواه انه اهل العداله انتبهوا بيجيوا بالارباكن اللي بيحاربوا بيعرفوا قناروا طراء وأملوا ولا عددوا حوالهم خلالات لا باية جيدت من سما جاء لأم تجدين من قبلهم فأخذتهم فكيف كان عجاب يعني كان حقا عظيم كان عجابنا كانوا استئصاء استئصاء الله كذلك منه استئصاء ما يحذن من المحك وكذلك حدث كلمة رب تعالى الذين قرروا أنها مصغر الناس قال الله إننا بتحكّ العذاب على الكفار الذين يذبحون يا حمد عليهم العذاب وجب عليهم لا بد ما يعذبهم والله خير الله من يستجيب على الله راض عنهم ولا أنكران تين عنهم ولا حلفا الله لا خلاص يا رب الله الذي يحملنا من حولهم وسبحانه بحمد ربهم ومن يبيده يعني, هذا يعني يدخل يشبت قلوب المؤمنين الله بهذه الآية لأن المؤمنين النبي وأصحابه كانوا في جدة وفي ضيب وفي فضل في مكة وخاص من الكفة ولها آل من لا قليل والكفة هالصدره وهالجبروت وهالغناء وهالصدره وهالعدد أعلى من أنها والمؤمنين ما بلا قليلها قليلها دائما كأن المؤمنين احتجوا من فرسهم ومتاحوا من الله ما هو راضي عليهم اليوم. قال الله قال هن... ها... الله إن إن الذين يحملون العرش وذي حول العرش إنهم بيسبحون بحمد رب الملائكة بيسبح الله يجسرو ويزرو ما هو بلشوا حتى يا أميرهم الملائكة أعلى السماء يسبح الله يجسرو مثلهم ويحمدون وبيؤمنون به وبيستغفر لهم وبيستغفر لهم إن الله نوره يغفر لهم العرش يعني هنا حديدة لا ما بلان الذين يحملون العرش الذين بي يدبروش أول كل ملائكة معنونة قموا بها سينها في الواحد ولا يمتشكروا معهم وإذا وإذن نقص الله وإذن نقص الله إذن نقص الله يعني بيجيروا سبحان الله يقول ملائكة من حبيب الوحيد للبشر ملائكة السوق والسحاب ملائكة يعطي بمو الأرواح ملائكة الموت من أعوان وملائكة بن الله حق الله لس فضحنا العرش وناسيه أنهم هذا الذي يجرو أنهم كان قال هنالا ما الله هنديح مجد الله مجدكم أيها المؤمنون لستم أبين شرائع الله يمدون تقيس أهل الأرض أهل الأرض الله يشوفها فصل فالله حنعة مناس أهل السماوات محمد عرش يبي يبي بالله يبي يحمد الله يبي وعاكم يستغفر لكم إذا أبنين لهم لكم أنتون الله يغفر لهم ويقولوا الله يقول إنهم على بلد المؤمنين يشددون عزيمتهم ولا يعني يستريون عزيمته في الإيمان مع الشديد للأخ عدل الذي الله ويستغفرون للذين أمنوا ربنا ينسأت كل شيء بحمد رو عمى ويقولون هذا يبدعون ربنا ينسأت كل شيء رحمة الله ما الله يعني ده.. كل شيء رح رحمة الناس جما عمت الحياة ولا ولا ولا الله عليهم عمت الدنيا وعلى عم الجنة وعلى الإنس وعلى السماوات والأرض وسعة كل شيء رحمة عمت الناس جما على خلق كلها وعينا وعينها كل شيء كل شيء ما يقدر عليها الله شيء أبداً، السماء الثالثة، الأضلاء، نتألها، أخف السماء الثلاثة حبتما سيكتك الشيطة بحمد الله عين، فغفر للذين تابه سأل الله نسي قطعنا بتائدين لدى، وقد رجعوا ترفوا مع معاصم، ترفوا الشيخ، ورجعوا رجع لدينة ورجعوا إلى الله ان للذين تابه، وواتبعوا سبيلك، واتبعوا الدين الحق وبهم على رجلين بصر الله على البيان ربنا أدخلهم جنات عدن لك وعدتهم لي أريت تعال الله ربنا من أئساه للمؤمنين الله ربنا أدخلهم جنات عدن لك وعدهم ومن صرح من آباءنا عذابهم لذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم ماش أن تراني قال الحكيم بحكي يعني ما بيدخل الجنة ما بيستعد الجنة ما الحكيم هو الذي يعني بي على امور والو با الحكيم قاعد يقول لي اذا داي رغائب اذا دي اصمار ما عليه هذه الحكيم الذي بعده على موافقه او عدم موافقه ودي نسويها هذا عذر سأل الله انه يدفع عن سيئه يوم القيامه يعني ان لا حد ما يشؤهم لا خوف si ولا حجب ولا عذار ولا منها كشفة وفيهم السيئات فيهم حساب ومنتب السيئات فيهم أيضا فبقى وحنفها يعني كيف يمكننا أن يكون هذا الحمد فبقى الله السيئات ومحذب لأنه يحكى لا خوف ولا حجب ولا يعني يظل الله الله فبقى سببت لديه ويكسر وذا لم يكهوه فوز العبيد فوز بالجميع يقول له الله فوز بالجميع فوز العبيد ان الذين كفروا في يوم القيامه ينادونه فيناديهم نادي من لما تقولوا الله اكبر منكم انفسكم قال الله عليه لانما اكر اكانوا بناد بين جوارشن ويا العلوميه في حقي عن عن في لا خشيت الله لا خشيت الله هذا الناس من الله هذا الله مجد الله بتنفي أنفسهم كلهم ما قسم الله مكانهم كلهم عظم عليهم أكثر من عظم العالم كله يزيد عون إيمانه فتك شرور رب عليهم الله لا يخزيه نم كانوا يدعون مرسلا ما كسرتم تكفرون قال ربنا أمرت ثلاثين وأحيى ثلاثين فعشرة من بيننا خرج رجلا من سبيله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 فعب يسألهم الحمد للنجاة يصلنا فيه ونجد الآن مرة الدنيا ونجد لك فاء أخرى ونستدرك ما فاتنا من العمل من ثاني مرة يا الله, عبشي. ما لأنه بأنه الله يا نعب شيء وفقت الله إذا دعي الله وحده وكررتم يالله سبب الجزاء هذا جاجه ربنا بالناه بسبب أنه كنت في الدنيا أنه إذا دعي الله وحده وكررتم تجع من ببيل العباس الله واحدة في فرقه وإن شرق بي تؤمنوا إلى الشيخ دعاكم داعي الضوار إلى الشيخ أخرق فيه وإن شرق بي تؤمنوا لله العلي هو لله يوم الزيابة وذباك كل الحق أهو الذي منكم آياته أجع الله و أعوه الله لك أهو آياته إذا مشيته آياته آيات إلهيته وآيات جدرته وآيات علمه وآيات عظمته في الدنيا وينزل لكم من السماء الريجا وينزل لكم من السماء هم السماء ما مطر ما برزق الذي بجي من السماء كن شر الله المطر وحرج لنا الحب والأثمار والمراعي ومعاشق العيوانات جاءنا منها لحم ولبن وصوف ناكل منها وحق وأثمرناكم منها يعني نعلم للسماء معه من جانناك المعارف يتموت الحياة ولا نعمل في إنسان يتموت وإننا كمع ما معنا فيها في هذا الدفع إلا من السماء هذا أن نزل لهم الله وتعبد ينزل لكم من السماء إلي وما يتذكروا إلا من يريد ما يتذكر ايات الله ووعد الله, الله إذا كمل أهل إنا والله أهل تجوع عليه تبي يفهموا آيات الله إذا تليت عليهم فوالله أنفسنا لا ندين ولا نكافرون قالوا سيدنا إنا الله ووحد وخصوصها العباد ها واحد ولو كافرون ولو ذر مكافرون كان لكم لا يعني لا شيء إيش من دينكم اصبروا على دينكم ورفضوا رفيع الدرجات دون عرش لأن الله سبحانه وتعالى هو رفيع الدرجات يعني أنها العلم المتعالي عن الصفات المحلوقين وفي عدريات دون المتعالي عن صفات المفس دون عرش يعني دون ملك الواسع عرش الله يعني ملكة السماء والأسفل العرد الله بينهما ينقل روح من على العلمي شاء أمنا البادئ ينقل روح من, من أمله بالنهديه الروح من امره عليه يأ... بالقرآن كانه روح في الحياة القلوب الروح أروح يلبيه على من يشاء من على على النبي من على على النبي يوم ينذر النبي ينذر الناس يوم الثلاجين هم من العدل. يجب لا يلابون بل... سنو... يوم يوم الناس جمعة لا يجعي اشتجين حب الله يقول ما هو؟ قالوا يوم هم باجزون يوم يوم هم باجزون الناس على عدر المحشر ما بشي واحد محكيه في حصره ولا في, في جنس ما بشي لا حصر في عرصة الديامة ولا بطراه ولا بجزاه ولا بجزاه فهم باجزين الناس يمع كلهم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 هذا فلان محي مع الله صل الله عليه وسلم كل الناس بادت بزوج نفسه بس لا هو مليون والله قال أحد ما كل أحد قال لي لا عمله لحن ما بيجي ولا أنا إن الله صديق السكار حاسبينهم لهم كلهم يوم الله آدم ما سلامين من كيف با... كيف يقدر الله من حاسبين أنت <أكد> ما بيرزقهم في وقت واحد، بس الحاسبهم في واحد، في وقت واحد. وجعل الله علمنهم يوم الآذمة. الله عند الوجه، حد هم من يوم القيامه الآذمة يعني قريبة القيامه الآذمة يعني قريبة. دي, دي كانوا يعني, يعني يوم القيامة قالوا: المبتدأ عند الحنابلة مشترى الخصوصية. تاثمين وحد يتحقق قلوبهم تتعطط بكبرتهم يعدي استردتهم ما يطار منهم من حميم ولا شفيرين يطار ذلك الظالم المستدرين ما نعم حميم صديقي يشفع ولا شفير يشفع عنهم عند الله يعلم خائمة الأعلم الله تادي بأعمالهم كلها ما يحفى على خاته هو يعلم خائمة الأعلم وما في الصدور قالت بوك وشتي صدق كل واحد. إسباع حسبه، والله إسباع معناه الحج، والله يقبل الحج، الله بيحكم بين الناس بالحق والمدينة، لا يجزي كل واحد الحق والذين يدعون من دونه لا يعبدون بشيء، إن الله هو الصنيع البصير. الذين تعبدونهم أي أسمائهم يعبدونهن، هم جنون، ما هم عبدوا بجن، ما فيهم ما فيك الدنيا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 و بلادهم الامم الولي و عددهم الله مع بلادها و مع بلادها مع بلادها و مع بلادها و الارض تلك البلدان ودروا دروا ان الله اهلكهم واستأصلهم ما فرح منهم محبب و أنبياءهم كذبوا انبيائهم فاللهم بساروا في الارض و يتفكروا و يحتبلوا يبطلوا من تمردهم الله يحلفهم الله عذابهم في الدولة أول مسيرة في الأرض، ينظر كيف كان عاجل الذين من قبلهم. كانوا هم أشد منهم جوهر. جوهر الأهل الله أشد جوهر من غيرهم. وآثارهم في الأرض أشد منهم آثارهم في الأرض. فآه يعني نحتوا الجبال وبنوا البصور وعمروا الدنيا يعني ورحت أشتروسي بنعم أشيك معهم خيام. إحنا هالجوهر وهالآثار في الأرض. على فكرة إحنا الله لا نقول عمل آثار أكثر جوهر أكثر عاجل. فالعادي عليه اتعاونوا في){1} الله ما هو مالكنا متعرف من هو اعظم منهم كانوا هم احد منهم وراءه فاحده الله باذن وجل ذلك الولي وما كان لهم من الله من وارث ما جاء بحق من من عذاب الله احل بهم جاءهم وادي بهم ظالم راجع ايت عنهم الهدف ذلك لأنهم لذلك لأنهم كانت أثيهم رسلهم بدينهم عسى الله أن يرسل وجعلهم بحجه والدينات والحق فكفر فأقدامهم الله كفر لكن كفر من إنه قوي شديد العداء إن الله قوي شديد العداء إذا عاد شديد فنحن ما رضي ولاي مصابين على بحريتنا نبي وعناح الحرب الله وصله ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى تعاونه وحماه وداره فدار صاحب الدار الله سبحانه وتعالى إن أرسل موسى بآياته وسلطان يعني وسلطان مبين يعني يحجها ظاهره قويه هجوم كل على أنه نبي من عند الله الناس بس النبي يقول أنه نبي إلا من عند الله كأهل آيات أدل كثيرة وسلطان المبين يعني يحج في عظيم العلاق نحن من الله، أشهد الله لا إله إلا هو، هم أنو فلما أتيهم وساع في كتير عليه في كتير أجبته فلا ما هو نبي ما بلا فلما جاءهم ذي الحق من عندنا، واستوضحوا جواه من قالوا بشرى أني الذين لا إله إلا هو، واستهم ساع، إلا في الغر. لان جاء بال ااا بज्ञान او اا احضروا من كانوا ان هذا ولد في بني اسرائيل يكون هلاكه فرعون وفرعون يرفع على يد عليهن هذا قومه فرعون قام بقتل اا اهل بني اسرائيل من ولدهم هم ولد كثر بكثر وليس ايحل لهم احياء حلهم احياء يذهب يسحرهم في اعمال يشتغلوا في يجعلوهم وفي ان يحلهم احياء يسحرهم ان يستعبدوهم يقلل لهم من الاعمال شائبه حفا هو اشتي يعني يغدر ويرقص على أهل مصر لكن بقى يقول ها والله جد النبي وعلينا جداي هم قال لها يا فرعون ها استمدوا على الاولاد في عمل ما ما هو ذلك علي باجي ناس قلنا كما بها هذا لله لهم ساعد بها ادونا خانه كان هداجي مولود بني إسرائيل يكون هلاك فرعون العين وما حين جاموسا قال قالوا هم مصر هذيلاية. قال شو علم هذا؟ ما بياخد ذا. رجع بس في حالهم. هم قالوا هم ما فيهم كافي إلا فراغ. لا مفيد جامن في العين. لا مصر عايز يضرب لا يقدر النهلاك. لا يقدر النهموس. موسى قال في العين. قالوا لرونيس في الموسى. يقول جل... لا لو... للملأ أسابعه قال خلوا لي أرسل موسى ولا يقربه خل كانوا خلوا بركته وخلوا موسى يبدأ الموت يستند من من قبائله بركته وخلوا يبدأ الله يمنع من من حافظ يا جماعة مصر أو أقرب في اول ساد من خيرات الألف الدين حقها لا يصير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 قوله <تكلمة> لا لا يوم الله وكان رجل مؤمن من اهل العند جاء رجل من اهل العند يختم ايمانه ما معه حق ايمان حتى تنلو قال الله سبحانه وتعالى يعني وعن كتب له رجل ان يذل اي يمدج الرب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 ولديهم الذي صادق على مدعي وعرضهم الخيل لديهم الذي صادق فلا يحكم شيئا من ماذا يعني لا يحكم بالتوعد ان يحل عليكم غضب الله وعذابه احذر غضب الله وعذابه يعني جعلكم ماذا يعني مذاجه صادق بي... ان الله لا يهدي منه مسلم كذاب لانه كذاب ان الله ما من بلغ ال... وصل هذا وواصل بلغ في هذا المجال قالوا حتى يكون بصير يمشي واحد في الفن يسميه امر في الفن ولماذا يعني امر متواصل ومسعاني وما بلا من احسن الى احسن ام بوسه في, في دعوته بوسه فايدها الله باياته وفلده ونجح وقلب السحره في فرعون ووجه الدنيا وزللها يعني من قوته يعني بنقضبه وفي الزيال وآياته تكشفت آياته ونهرت الزادة أكذب لا لما بيجيهم ينزل لا منزل فقاله مؤمن آف العنقى قال إن الله لا يهديهم كثير من الزاد يعني ماذا كانت هذا الذي حصل حال يهديهم على نهم اللي صار. يا دومي حال مؤمن آف العنبي لا يا دومي لقومون كل يوم لقومون في مصر اليوم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 تافروا لا سمعوا اللهم وعوثوا ما أرى من إلا ما رأيتها لكم. وهم تبتلون موسى وموسى منه وما أهديكم إلا سبيل الضغير ملا كان الطريق مني على الطريقة الأسعيحة وقال الذي آمن وعو فانتاني مضاه مؤمن آي سرعون الذي يفتم إيمانه ما جهر فيها واحد الذي آمن يا جوني إني أحاط عليكم ثلاث يوم من أحجر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 ما عندنا حماس ما بادي عليهم وش حق ولا لا بعد عده كيفك تدرسوا من اللي حافظ عليهم يوم التناجي هم متولون من الدرينا ما رقم من الله من عاصم يوم التناجي علي يوم الهلك طلع اصلا هالعادي هنا يجي داعوا ما عاد حد اذا حد يوم متولون من الدرينا اذا حابك من على بس ولا متدري لكن ما ما, ما لقوا من, ال من الله من عاصم okay. ما عبدين فع وهارب واحد ما الله هرب لا ما دي دي. من الله من عاصم ومين الله فما من هذا ما عبد الله من من والله درشني ملكي يا ابوي يوسف قبل حتى من, من, من قبل ديني هذا من خلان المؤمنين عز الجلال هو يوحدهم عن العيب بن موسى يوحدوني لا بدني يترايحوا من تناجموا كفهم ملكي يا يوسف هو اللي بضل ديني يا حمي يوسف فما يكون في شكل ما يعظم به ما رضي في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 رئيس الله أكاهن ما عن بجهم كتاب من الله بالله والله من رسول الله من عن جبل يجادله كل إحدى إشبيلية من الحج بالباطل كبر مركز عند الله وعن الذين آمنوا على الصنيع إنجاز له الله والقول في وجه الحج بالباطل يجادله أحد الله عبد الله على هذا الدغدغة على هذا الجدار فالجرم الإنسان عن الله وعند المينة حزارة يدبع الله على كل جلد المتكفرين يدبع في جبت فليها أهلا المتكفرين بجدوا أن قلوبهم تأسهم عبد الاسماء والعبد التبطر والعبد التنسعقين الدعوات الأمية ولا المواعق في جبت قلوبهم مهمة طوح عليها مع الدشده بجاء قلوبهم بعضهم يدفوا فيضياتها الحد وفجدوا وقال في العون يا همان بني صار لعندي ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى يعني هو, هو في العالم خاف من هذا النصر انهم يرتبوا ويستقبلها بعد موسى يقولوا هذا الداء الرجل الذي قال له كهنه النتائج من بني اسرائيل يكون هالك في العالم ومرتاح على يديه وجعنا لهم على الهاتف بس وقت ترجع وترجعهم. لاعب تأمربها. أنا ضرب أبي صالح السماء. وشوف هؤلاء هو هو النبي اللي المصر برده هو الذي جباني أو ما هو؟ كاد يفعل. اللي هالمسلم عليه روح مع مشاع. قالنا برد ما خبر. إنه قال وزيه ويجي حتى يجي على عمله. قال على على أسباب، على على أصول إلى أسباب السموات، هنا إحنا أسباب السموات. طلع إلى إلى هنوزة، فإن العظم يكاد يبقى نوزة كاد، فلا بد أن يطلع خبر من السماء. يقول الله خدال كذين اللي في العاليس يقعد عمل سوء عمل يعني تحسن في الاستهدار الرأي وبنى صاحب، وهذا صدق بناء رأي علماء المذهب ما أحد ما وخلال جزئين في العالم يسوي عملي وصدق على السدين صدق الناس عنك في براءة ناح وصدق يحصل لي في العلم أن نصدق بره صدقهم على العادي يتابعون وسائل ولاي ألفين يعني راه ما في الدين عال لا في تبع ما نفع هذا ألفين ولما هو قلناه عنا فيها مصر كبيره لكن ما نفع أحتاج وضع يعني وقع المفروض يبي يشتيم عادي يتحضر في القانون فهل فهل وصلوا على يد موسى احتاجها لتحقها ما نبعه احداب السماء لا القصر وانا فأشم من المردين فعام أدتها بعدها مصر مالذي تبعوا موسى نحن لا نبعه النام هلاك الله منوعة الله النباحة على يديه على يد رجل من ذلك الإسرائيل وما في ذلك العالم نحن لا في وقال الذي آمن يا برومي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 يعني لا تخبرون يعني زيره الدنيا ومتاعها متعاونه ولا يعني ما داول داول داول. يعني هو من إلا متعاون ثم سائل ساتس من سائل ساتس لا تجهلهم إنما يجيهم فمن الآخرة هي دار الجنة يعني الله دار الآخرة هي ونروح إليها هذه مستقر الإنسان وعدها مد منها دائم من عمل سيئ فلا يسأل إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أنه مؤمن فأولئك يتحولون للجنة يرزبون فيها بغير في الشيء تأتي داع في الآخر قال من قبل الآخر فأن الآخر كل الإنسان عملها من عمله سيئة الله على شيء. وأهل الأعمال الصالحات ذكروا لأن ذكره مؤمن فأي تحلم الله الجنة ونحن فيها يرزبون فيها في غير الشيء <تصفيق>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 ان قد قرنني ان انا تطوب له واجعل له ما ما لا لا لا نرضى عنه شريك ما عن لا ما لا قال لا ادري انا قال ما له شريك انما لكنه بديه وخذني معك وانا افركم الى علي الرقاق وانا بالعلم انهم دوله وقال حبيبي لا كلام هذا لا جوا ما إنما تفعلني إلى له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة. قال كنا أن هذا أن إلى علاجها. ما مع هذا في الدنيا ولا في أي صن مصباح إلهي لا تجيب ولا الدنيا ولا من عاد في الدنيا ولا في الآخرة. تب... آه... يا... من عاصف ولا في الآخرة ولا من ولا في الدنيا ولا, في الدنيا ولا في وأن الله بدنا الله لأن البنزي أحنا إياكم إلى الله وأن المسلفين هم أصحاب النار لا شك, شك. أن المسلفين هم أصحاب النار المسلفين يعني أنهم يفتجار ذوك يخليونها ذاتهم وعملون بعضهم فستنفرونا ما أقول لكم لأن تبجأت ذكروا مواعبي وقولوا في ربك لا أعدكم أن تذكر الله لك الساء إذا نزلتكم على الله والله معنات هناك عن نفسه يوالله ستقلوا في جوع وأفضل أمري إلى الله فأنا بقوا بأمري ورأس من أمري إلى الله يعني إفعادية ما نشاء وهو رتباح وظهر لديه في الجنيه ويصير بفتلاحه من الله بصير والعباد الله بصير العباده المؤمنين بلديهم وبرك ديهم, ديهم. فوجاه الله سيئات ما مطرور وحاجة بآله العرض في العذاب في آخر الأمر ودى الله موسى سيئات ما مطرور من مكانهم ذيك جبرو هالشعان، الشعان قال أضربني أشل موسى ليتربح، و... ومكانه المكائد ومكر ومكرهم والجحيم موسى وكتبه هو يعني قتله نهاية, نهاية. وعديهم عدينه وبعد من مصر ما مكن والله وجه الله شبه شقاز الشعان، وحازد ألف شعناس العذاب وأحاربهم ويزيدهم العذاب ليش عرض موسى حلت في العار حدثنا الأبرار صلّى الله عليه وسلّم. قال: لحد الله يعمد على الله الأمة. نجاه الله وروح الناس وخرجهم بين وأنها... الأمة. أنا إذا بيعتبر، بيعتبر الناس يترانيها، أنها ضعيفة، أن الله تعالى إن كان يقبل غير غير الأهل. وجعل الله الناس يعوض عليها قبل ما بيعرفهم الله, هل الله على نار جهنم عرض بس نبي خلال البيتك هذا على بروح بروح المتكافر بيعرفها الله على النار يتوقف المتج وعد جهنم وراء أهضاء الببائي اللعوة للهاوية ورباء جهنم هؤلاء هنفج يفعل أبزائهم بيعرفهم الله على نار جهنم سواء مباعثكم ولي مدرككم ولي عذابكم وشوفوا وشد عد الله رفض من النار من العذاب اهوال الحجاية قوية ما هي أنهم في في عذب روحي بس روحي ما هو على جسد جسد لا من يحرق لكن الله أهضر الأسعى بدون تيها يموتون أن يموتوا الله يبحثوا من الله هذا العذب انه أنه عليها رضو المعشية ويوم تلقوا الساعة أدخلوا أرى فرأى فرأى فرأى فرأى ما فرأى فلن يوم همهما بإستعبار يحرقون تيها حين أعيد الله وعيد الأرواح فرأي شاء بل بدون عذب جسد لا يحرقوا يحسن الالم هذا الان البقر نبي على بقره هذا ويوم, ويوم تكون الساعات أدخلوا على فرعون واهل العذاب واذ يتحادون في النار على فرعون يتحادي بيك يا زمن التابع والمشبوع فلذلك ضعفا ولذلك استكبروا وضعفا لك مهما لا تبعثوا على يقولوا دعوا ربك حق وجودنا كنا نحن نتبعك في الدنيا فما انتم تقولون اننا نصيب من النار فتكولوا معمر على بلاحه تشلهم علينا فذن احنا كنا نتبعك في الدنيا ونحن العزاكم قلنا لك اوامركم فتعلمون من النار يعني بعضها تشل علينا بعضها عدم كان ما نستحكم اننا كلنا فيها وياكم احنا في ان الله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 قال لهم لقد وعدنا الذين في النار لحظنا في جهنم فترقبوا الخطف عنا ولا عدل فذا هو النار والمراد في عتقهم قالوا فترقبوا الخطف عنا ولا عدل نفسكم شويه جو بعدين قال لهم خذنا قالوا اولم تكونوا تاثيرهم وجلهم بالبينات ما <متحدث> حمل ان يبيعوا بينات الله واياته من دون يوم القيامه وحذرهم من عصيان وحذرهم من الكفر وحذرهم من على الاحرار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 الأهل هكذا يعذب عدوهم هم يروه ويدخلهم الجنة. نبي يشوفون عدوهم حين بسحبهم على وجههم يدخلهم النار الجنة. وفي الدنيا هو بيوصل الرسل في الدنيا. وفي الدنيا هذا ربيج مثلنا النار نصره وسأله أهل في العالم نصر بصير له نصر من الدنيا. أهل عدوه هو نصر. إِنَّا لَمُصَرُّ الرُّسُلَ لَا وَلَدِينَ أَمَرَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَيُّمَا يوم لا يشهد يوم لا يابا حين يوم الرائق يعني الانبياء يشهدون على اعمالهم يوم لا تعض ظلم الى معذرتهم الظالمين لو كانت المعده لا يعتذروا عند الله ان ولن برعوا من عبد شيء اثار نائح ولهم اللعن ان الله لا يغفر في وجه ولهم سوء الدار جحنم ولا بد اخينا موسى الهدى الله اعظم موسى الهدى ان هو هو الكتاب وأورفنا بني إسرائيل كتاب الترح هدى وذكران أولي فيها هدى وفيها تذكر الأهل العبور يباين تفكر بها أهل العبور فاصبر يا محمد هذا على النبي. فاصبر إن وعد الله عدك اصبر يا محمد على أذية قومك ما بدو وقت نصرك إن وعد الله عد وعد الله بنصرك حد فالنصر تلاهى صلى الله عليه كسرة موسى وما لحقنا الاذى وصبر موسى واخيرا نصرها الله انت يا محمد موسى لما ما يروحوا من ما نصر موسى على عدوه. على عدوهم وذهبوا وراح الشاور العربي عندهم وزيد انت امر ثلاثه وزيد انت شايف العالم نصر موسى فان شاء الله صلى الله عليه وسلم اسبب الله يخدمه الله الله ان عدو الله العالم عليهما أتيهما صلى الله ما أتيهم موسى واستغفر لله ذكر وعليه وفلين يستغفر ثم رحمة الاستغفار وسبح بحمد رب وسبح الله عبده في العشرين إبرة استغفر وسبحه ومستمر على جناح الماجيها نصر عند إن الذين يرجعون في آيات الله بغير شيطان أكارم إن في صدورهم إلا كبري فستعد بالله إنهم مستدعوا العالم قال دومك يا محمد هذا يجادينك في آيات الله وقال صدورهم ما يفجه أكت تحمل الله ما نعم فجه على دورهم وعلاقفهم إن في صدورهم إلا كبري قال ما في صدورهم إلا كبري يعني ما يتبع الحق ولا شيء ما وهذا إجدال ما فيتعان كبري تعالي في الأرض وما بيخلعوا الحق ولا عن الحق فيهم كبير. ما ماهو ببالعه يعني ماهو مواصلين الى ما, ما املوا انهبايها الكل وكلها الكل دينك ويجب على السيدرها الهب و... وعلى ما يشتر انهبايها الهبهم وهموا فدلهم و... وابع امانهم ويجب على السيدرها الكل في الدنيا والنصف فاستعز بالله نشاهدهم هنفاهم هنفاهم اشتروا في النبي ونستروا دينهم هذا مكذب يعني بإيجادة النبي يعني همه بغفل الشيء كله استعصر الله وقيمه قال الله لا تستعذ بالله يعني استجيبه الله وهو ينجيه من شعره إنه هو السمع وبسيط هو باعث مع أخيه بتاعه وبيب خير خير صرح خير يتجيه فإن تروح باعث تضخير بالله هو ينجيه منهم وباع دعم عليهم وكتب نصر الله ومن آمن معه. لحد في السماوات وأرضي أكثر من خالدين الناس لا في أكثر الناس لا يعلمون. إحنا ما قلناهم ما بينقروا أكثر الناس في آيات الله في آثار بدرتهم السماوات والأرض. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما بيد ما بيعنفوا آيات الله ويعني آيات بدرتهم وإلهية العظماء. قال الله ما شفِي الأعمى والبصير. يا الله ما هو سر الاعمال البسيطه يعني ما هو سر يعني ما هو المؤمن الركاع المؤمن ان امن العمل الصالحات للمسير ما هو سر المؤمن بيعمل الصالحات هو ما هو سر هو ما لا آمنوا. الصالحات. ما انسى قال لي لما ستذكروا. ما بتذكروا. أننا نبي الدخل يدري أن الله بياحتاج من صفينهم أن بياحتاج حط بيجي في منزلته والأم في منزلته كل واحد يحب عمله جدًا. يقول الله إنما استوى الأعمال ولا نؤمن ولا نسيء سواء. إن الساعة كلها عاش، لا أريد فيها، لا جلسة بينهم، ال... لا جلسة، المحسن على إستلامهم ولا على إساءته. لو ما يجي ساعة يعني يجيب من والله ما يجيب من شرط على عمار على أبوته حقة طول عمره هذا ما بلدي إحنا إيه محن في ثمنه يفساد الأرض وقتل الناس وياخذ أموالهم يقول ما ضعيف وده بيعني في إيمان وعمل صالح في إكسال صالح الناس وفي في مصالح الناس في وحده حقة ويعني يجيب والله إن ساعة لازم لا بيجي، نساعة، كي، لازم نعيشها ويا الناس. اللي يجي اللي على الساعة هو اللي على الساعة. ولكن نصف الناس لا يؤمن، فالناس الناس ما بيؤمن بالساعة. وقال ربو، وقال ربو خروني الله قال العدالة، هم يدعو. هم يدعوا، هو ما يستجيب لما دع دعوتهم. إلى في ان الذين استكبروا عن عباده سيدخلون جهنم مداخله الذي ييرسفعون ايديهم يعني معرضين يصارعون عباده الله وماذا تحمل انهم يغادرون ساغرين وساقطين في جهنم, جهنم وكذبوا لان يعني تذلل من الله يحب الناس الإنسان على الدلل بينه ويظهر أفضل و الحاجة إلى ربه لا استعني حتى ربه يستخدمه في حاجة ربه الله يحبنا من الإنسان أنه يدعي يدعي ربه ويحتاجه في حاجة ربه على طول يظهر حاجة إليه وفضرها إليه في كله يقول ربه يجب أن يستخدمه إن الذين يستخدمه مع هدائه سيدخلون إليه من المدافع أعاه عباده التضبع والخبوع لله التذلل هذا الفضع والحاجة الله الذي جعل لهم الليله لجسدوا فيها الله وحده الليل من التعب والنعب والسراب ويجعل النهار وسط منع في عليه يسرعون يتطاولوا والله لكم الجزاء معيشه ومع الكند ما من بنها ولا فيه من التعب <تصفيق> يعني كأول أحد أن حوضي أعطاه ع... الله ونحن عبدوه لا عبد أصلاً إن الله لا فضل على الناس على إنهم نعم على الناس بالعمل عن تفضل تفضل هذا نعم على الناس ولكن الحين الحمد لله شهود ما بيشكر الله على ما أعطاه من النعم ما بيشكر على رحمة الله ونعمه فانسحاب واحد ذلك من الله ربكم هذا الحين ربكم هو جعل الله من الليل و النهار و ربكم ماهر أسلام لأنكم الله ربكم كل شيء هذه خالد كل شيء خالد استماوات ما فيها فيها لا إله إلاه هو ما بلاهو ربك عكبوا إلا عكبوا لهم الضرب فيه أيهاني. فألا تفكون فكذ لا تصرفون عن عبادة كربكم ذي خالد كل شيء و الله يوم و كيف تصرفون عن لا عبادة غيره بس شدي لذلك لا يصدرون الا انها تتعبدون حمد الله لا يصدرون شيئا لا يصدرون الا انها لا تتعبدون الا انها لا تتعبدون الا انها لا تتعبدون الا انها لا تتعبدون قال انها لا تتعبدون الا انها لا تتعبدون الا انها لا تتعبدون الا انها لا تتعبدون الا انها لا تتعبدون الا انها لا تتعبدون الا انها اللهم لكم الأرض الله الذي جعل له الاغلال والسماء علينا الله واحد احد الاله الذي قدر يجعل لكم الأرض يعني ما حد لها تعيشوا على ظهرها وتسرعوا وتروحوا فوقها وتحيشوا جلال. يعني ما حد حق لا على ظهرها والسماء بنا عند الله فوقكم في هذا الموضوع في هند وفي اصحاب الرياح وصوركم فأحسن صوركم الله الذي صوركم واحسن صوركم يعني صوره الانسان احسن صوره, أحسن صورة في المخلفات يعني هو يعني الله الانسان احسن الصور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 ما هي الأصلان؟ كتب الله رب العالمين تبارك الله رب العالمين كثرت منافع الله عليهم بركة الله يعني البركة يعني منافع الله كثرت إليهم عن الحاجة إليهم اللهم له هو الحج هو الحج الله من الأصلان ما هي حج من الأحجار ما فيها حياة من الله هو الحج لا إله إلا الله ما له وصى ادعوه تعبدوا واحدة ادعوه ما خلصتم لحمتين ادعوه مخلسين لهدين مخلسين لها, لها عبادة لاش عمدو الو... لاش يكون مع غيره رأي الحمد لله رب العالمين أنا أعمل وأحتمل الحمد لله كتب... لأنها بين لعبادها أدينا الحكم قل إني وجهي يقول يا محمد يقول البراش إني وجهي أنا عبد الله جل وعلا منك وإله الماجياني بينك من ربك كلها من الله ناس يقول البراش والله ناس تعبد الآلهة يب الله من دون الله حين جاء روح الله من هذه يعني يبرر وحبيب القرآن الآية من الله يعني لا تحب غير الله وأمير جالس لمن رب العالمين وأمرنا الله أن نستسمح وأن نجعل منهم عطية ولا أحد على الجميل ولا أحد لا أحد يسأسنا ولا أحد من هو الذي حرجكم من تراب هو الأهل الحديد خرجكم إليها الناس من سراغ لا يلعص نعم يحرجكم حتى تتعب بها وتتشعب بها هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه خرج الإنسان ملتين أول شو آدم و ومن و بعدهم من نطفة. ثم من نطفة ثم من علجة علجة هي يعني جبعة دمتين يتحول دمتها ثم يخذونهم طفلاً يقولون يجب ان تقولون المعتقدون في المنطقه الاخرى لانه يكون ثم يكون المشروع يكون المشروع يكون المشروع يكون المشروع بعد المشروع يكون المشروع لما المشروع يكون المشروع يكون المشروع ما المشروع يكون المشروع يكون المشروع يكون المشروع يكون المشروع يكون المشروع يكون لما يكون المشروع يكون يعني يكون المشروع يكون المشروع يكون قبل يكون المشروع يكون المشروع يكون لأنكم من يترفق من قبل ولتبلغوا أجل المسمى يعني هو يعبركم كل أحد يصنع أجل لأنه يستماه الله عليكم. كل أحد ما أجل عنده الله ولعلكم تعجلوا فصل الله لكم الآيات ولعلكم تعجلوا تعجلوا وتدبروا وتفكروا إذن الله بحرككم يبدوه وشوفوا عبائة غيره تدرون إنه في, في أن يعني بفصل هذا الناس إحنا نفكر ونتبقى في بدر في عوامته يا الله هو الذي يحيي ويميت الله هو الذي الناس الله الله يحيي الناس ويميتهم فإذا جرى أمر فإن من يقول الله لكم تقول إذا أراد الله أمر لا بل بيقول لكم يقول إذا أراد الله أن يبعث يبعث لا بل بيقول يحيي ويميت أَلَمْ تَرَئِلَ الَّذِينَ وَيَجَدِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ لأن ما يصرفون الله نبيه ليس كذلك يجادلوا في آيات الله يجادلوا فيها ومتذبوها ومدوها ويجادلوا برباطل يعني يعجبه منهم كيف يصرفون عن آيات الله به الله دي ما دليل يجادلوا معلم عن ذلك آيات الله واضحة لكن ما يسجد على هذه الله الله نهى الناس واسقهم وعشرتهم وكثر عليهم يحيرني ليش ما أصلنا ما أصلنا تعرضا لكن كيف يسخون عن الله وي ويعبد غيره الذين يسجدون بالكتاب ما الذي يجعلهم آيات الله حجهم قائلين الذين يسجدون بالكتاب وبيمارسون هذه الرسلان ولن القرآن هناك رسول الله لانه من فسوف يقول فسوف يعلمون فسوف يعلمون لك فسوف يقول لك فسوف نحن لك فسوف يقول لك فسوف يقول لك فسوف يقول لك فسوف يقول لك فسوف يقول لك فسوف يقول لك فسوف يقول لك فسوف يقول لك السلاسل يقول لك يسحبون الحامل يسحبون الله في نار الجهنم ثم في النار يسيران يس في نار الجهنم ثم غيرهم بغيره يقولون هنا نرى كم ما كنت تشكون من دون الله فإن من ذلك كم تعبدون من دون الله يزعمون فإن الآلهة حجتين كم تجد عنها في الدنيا وتعبدونها من دون الله فإنهم كانوا يضلوا عن الحق وقاطعون مع هذا الفعل.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 بسبب, بسبب أنه كنتم تفرحون في الأرض غير خط فرحبطة نعم الله عليهم وستغلوا أن هذا من أنت تكديد عسل وفي السبب عن سبيل الله وفي إبطال دعوة النبي وفي بتالى النبي وفي المؤمنين وحرب الدين تفرحون في الأرض غير خط وما كنتم تمرحون ما عندنا يعني هم نعمل فرح, فرح. طب طول ابوها ادخلوا في الجابو طول ابوها يعني ما فيها ما ما برو تشلوهم قالوا عليه اقلاق ابد جدا سيدي طب ايش انا لو يعني يعني بده احس مكاني لو يعني ما ادري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 وفي ياله ويحاربوه قال ها أصبر على عذاب الله باي... وعد الله حد بنصر وبا ينصر عليهم فإن مريلنك بعض الذين عليهم أو متوطرنك فإن يرجعوني قال أصبر فإن أريناك عذابهم إذا أريناك عذابهم الله بله يعذبهم لا تجي يعذبهم وترى عذابهم أنت ولا تجي عذبهم جدا محتج. لا تجي فإن ما نريلنك بعض الذين عيدهم أو نتوفى إلاك فإنناه دعون بين حددهم لا يتمال بجزاعة فنا قلت أرسلنا رسولياً من قبل أحسنا رسول كثير يا محمد من قداناً قبل ماكي منهم منكسسنا عليه فقال بعضهم كسسناهم عليه في القرآن ومنهم ما لم نكسس عليه وبعض الأنبياء ما كسسناهم ماذا ما كان نكسسهم في القرآن كان لرسولين أن يأتي بإذن الله طالما بغي رسول نعم من من امضي الى النهايه وصلنا وصلنا الله عليه لا الا باذن الله بها. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطلع الى ان الله يعطيه ايه احنا احنا جوا ما له لا النبي شرحوا عليه دعاء رحمتها من الايه أنا بال من بس والله يذهب لها ايه ما ما اغير منه النبي كان حرص على إيمان قومه و... شفي عليه من النار وش يستنجد به من عذاب الله من الهلاك بدهن الله يعطيه آية تجدهن يملون لأنهم كان يقول الله محمد حنا بانكم معه يجوا قياس في جابها قال الله نتى قال كل رسول دي صلى الله عليه ما ما, ما كل رسول ما يأتي بهلاك ابن الله الله لا تكلح كل محمد الله في في بانك الله الحمد لله كل رسول آية على على ما حسبنا قبضه على الطاعة على ما قلنا ما ان تكون هناك حاجه تتعلم ان تكون هناك حاجه تتعلم ان هناك حاجه تتعلم ان هناك حاجه تتعلم ان هناك حاجه تتعلم ان هناك حاجه تتعلم جاء هناك الله تتعلم ان هناك حاجه عذاب ان هناك حاجه تتعلم ان هناك حاجه تتعلم ان هناك حاجه تتعلم ان هناك حاجه تتعلم ان هناك حاجه تتعلم ان هناك يوم كذل الله يجعل الله الذي جعل لكم الأنعام الله رحيم والذي جعل لكم أيها الناس الأنعام اللي خلقهم البقر منها ومنها هذي أكلون بعضها على البذل وده يأكل يأكلونه هذا يجي لهم صوت يجي لهم اللبن رخو سن مزينها جمال ولكم فيها منافع ويتبنيه عليها حالهم يصلي لكم هي بتوصل بتشسل كل أحد مثل عبد س على أنعام إلى مقاصدهم ما نفعه الذي يقربها فصلها يعني تصنعها مسافات في الاستجواب الحمد وعليها وعرفه وعلى جهنم وعليها وعرفه عشق جهنم وليكم اياه وليكم اياه الله اياه وليكم اياه وليكم اياه وليكم اياه وليكم اياه وليكم اياه وليكم اياه وليكم الله وليكم اياه وليكم اياه وليكم اياه وليكم اياه وليكم اياه وليكم اياه وليكم اياه وليكم اياه وليكم اياه وليكم اياه وأحد يبطن في له من آيات منه أخذ الناس يروق الأرض ثم كان محمد يسأو في الأرض ينظر كيف كان عاجب الذين من قبله ما يسأو في الأرض والأكثر من ذلوا كيف كان عاجب من ذي ذين من قبله كانوا أثرا منهم كانوا أثرا منهم في عاد وأشد قوة وأشد منهم قوة أبدانه وأثرا وأحد أثرا في الأرض. عمرو عمل أكثر من ما عمروها و نحت الجبال شطر شطر فما ارى عنهم ما كانوا نشوه ما رد عنهم ما رد عنهم قوه ولا كبرت شمو ولا قوه ولا اثارهم ما ما رد عنهم عذاب الله اهلكهم الله حين كذبوا بالانبياء و ضدوا فلما جاءهم رسلهم ربنا ذين ذرى الامن الاشاب فليحب ما عندهم من العلم الرحله عندهم بدا باسباب ما ان شاء الله بالسياسه وتدبير البلاد وبالبغوه وبالكبره فحاض بهم كانوا بيستنجوا وحاضهم عذاب الله كان بيستنجوا يعني زي مثلا محمد كان بيستنجوا ده من داخل انذا عذاب الله باين عليهم العذاب بيستنجوا حصل كده بيستنجوا فلما رأوا بعض سنة ولا كانوا يعني رأوا بعض الله بعض الله بدون نزل عليهم، قالوا آمننا بالله وحده، ما المحب العذاب وحده، بغض الله من العذاب، قالوا آمننا بالله وحده، وكفرنا بما كفر به المشركين، فلم يخويم فعهم إيمانهم، نعذبهم بالإيمان بكسر، لما رأوا بعض سنة، إذا نزل العالم نعذبنا مع بالإيمان، إذا بجاء عذاب من قبل ما جاء العذاب الله من عذاب، نعذبنا فلم يحوي ينفعهم ايمانهم لما رأى رأسنا سنة الله التي اتحرك في عباده اعترض سنة الله انها ما عاد ينفع الايمان وكث العذاب حين عينوا حتى العذاب الله ما عاد ينفعه وحسروا هنا لها كافر خسروا ان تسهموا وحياة سنة